ما زلنا في الكلام عن مخارج الحروف وتكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المخارج تكلمنا عن أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق وأقصى اللسان من جهة الحلق اللي هو مخرج القاف ثم أقصى اللسان لكن أقرب إلى الوسط بعض الشيء اللي هو مخرج الكاف ثم تكلمنا عن الحروف الشجرية التي تخرج من وسط اللسان أو وسط الفم أو منفتحة من الفم اللي هي الجيم والشين والياء وتكلمنا أيضا عن مخرج الضاط نعيد قراءة الأبيات ونوصل إن شاء الله الكلام عن بقية المخارج يقول المؤلف رحمه الله تعالى مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر للجوف طبعا هنا في بعض النصف فألف الجوف وأختاها وهي وفي رواية أخرى للجو في أليف وأختاها وهي نفس المضمونة حروف مد للهواء تمتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوصه فعين حاء أو في نسخة ومن وسطه فعين حاء أدناه غيم خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ ولي لضراث من أيتر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتامنه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والزال وسال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة تلفام عطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء النيم وهنة مخرجها الخيش كما ذكرنا في الدرس الماضي أن جهاز النطق في الإنسان جعل الله سبحانه وتعالى النطق في الإنسان ناشئا عن خروج الهواء الذي يخرج منه بيئتين ثم يمر بأعضاء جهاز النطق في الإنسان فالعلماء رتبوا مخارج الحروف المكان الذي يخرج منه الحرب على حسب ترتيب خروج الهواء من من الجوف وهواه خارج يعني من الرئتين ويمر بالحلق اولا ثم يمر بال باقصى اللسان اللي هو اخر اللسان من جهه الحلق وبعدين يمر على وسط اللسان وبعدين طرف اللسان والاسنان والشفتين وكذا الى اخره فكاننا ماشيين يعني على مع نفس خط سير الهواء مع نفس خط سير الهواء فتكون الحروف مرتبة بهذه الطريقة وبالنسبة يعني سبب صدور الحرف أو كيفية يعني النطق بالحرف كيفية صدور الصوت فالأصوات يعني تصدر إما بسبب تصادم يعني جسمين أو بسبب تباعد جسمين أو بسبب اهتزاز إما بسبب تصادم جسمين أو بسبب تباعد جسمين أو بسبب اهتزاز فالحروف الساكنة تكون ناشئة عن تصادم استضام جسمين يعني جزئين من, من, من أجزاء يعني جهاز النطق أو أعضاء النطق في الإسلام جزئين من هما يحصل بينهما شيء من التصادم أو يحصل بسبب النطق بالحروف الساكنة والتباعد تباعد جسمين يحصل بسبب خروج صوت الحروف المتحركة واهتزاز الأحبال الصوتية هذا ينشأ عنه حروف المد يعني حروف المد عبارة عن هواء خارج من الجوق إلى أن يخرج يعني من الفم بالمرة فلا يحصل يعني أي استضام ولا احتكاك أو تباعد أو شيء لكن فقط مجرد أن هذا الهواء أثناء مروره يهز الأحبال الصوتية تهتز مع مرور الهواء ويدشأ عنها هذا الصوت يعني. طيب تكلمنا عن المخارج وصلنا إلى مخرج الضاد يقولنا في الدرس الماضي أن مخرج الضاد يكون من حافة اللسان, يعني حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا إما الأضراس اللي هي في الجهة اليسرى أو الأضراس التي في الجهة اليمنى. أو من هما جميعا يعني بعض الناس ينطق الضاد من حافة اللسان الحافة اللي هي الجانب لو تخيلنا أن هذا هو شكل اللسان فاللسان يعني له ظهر و له بطن زي الدب أو الحيوان كده ظهره اللي هو فوق وبطنه اللي هو في الأسفل والحافة اللي هي الجوانب كل هذه تسمى حافة فالحافة اللي هي الجانبية جانب اللسان مع الأدراس الأدرس من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى أو منهما جميعا هذا ينشأ عنه صوت الضاد ثم بعد ذلك بعد الضاد قال والضاد من حافته إذ وليا هذه بقية الكلام والضاد من حافته إذ وليا لأدراس يعني أنك تضع فصلة كده هذه نهاية إيه مخرج الضاد والضاد من حافته إذ الضاد من الأضراس إذ ولي الأضراس يعني حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس من أجسد أو يمناها بقية الكلام من أجسد أو يمناها يعني من الجهة اليسرى أو من الجهة اليوم ثم بعد ذلك يقول واللام أدناها لمنتهى اللام يعني أول اللام تبدأ مع نهاية الضاد يعني أول اللام يعني مكان خرجها مع نهاية المكان الذي تخرج منه الضاد نحن عرفنا أن الضاد تخرج من الحفة التي هي جانب اللسان مع الأبراث مع نهاية الجزء الجانبي هذا من الجزء الجانبي من حرفة اللسان الذي يلامس الأدراس مع نهايته الجزء الأماني من حرفة اللسان الذي يبدأ من نهاية مخرج الضاب هذا يبدأ منه مخرج اللام مع ملاحظة ان اللام يعني تخرج نتيجة تلامس جزء من اللسان مع جزء من اللسة فوق مع جزء من اللسان جزء من اللسان يلامس جزءا من اللسة فعند حصول هذا التصادم بين جزء من اللسان مع جزء من اللسة يحصل منه النطق بحرف اللام الجزء الذي في اللسان اللي هو حافة اللسان هو جانب اللسان من نهاية المكان الذي خرجت منه الضاد ويأخذ كل الجزء الأماني هذا لغاية مخرج الضاد برضو من الجهة يعني الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى يأخذ من هنا إلى هنا يعني كل هذا الجزء مع جزء من اللثة هذا الجزء من اللثة اللي هو فويق الضواحق والأنياب والرباعيات والثناية فوق الضواحك والأنياب والرباعيات والثناية ما المقصود بها هذه المصطلحات الأثنان لها أثناء الأثنان لها أثناء فالإنسان له أربع ثناية أربع ثناية الأثنان الأمامية يقال لها الثناية سنتان فوق وسنتان إيه تحت هي هذه سنتين الأماميتان الفوقيتان يقال لها السناية العليا والسنتان الأماميتان والسنتان الأماميتان السفليتان يقال لها السناية السفلة ؟ فالسنتان الأماميتان الفوقيتان يقال لها السناية العليا والسنتان الأماميتان السفليتان يقال لها السناية السفلة طيب إذن هذه أربع سناية بعد السناية تأتي الرباعيات الإنسان له أربع رباعيات مفردها رباعية على وزن علانية وكراهية فالرباعية بالتخفيف رباعية على وزن علانية وكراهية فالإنسان له أربع رباعيات كما تذكرون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد انكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم الرباعية هي أيضا أربع أثنان التي تلي الثنايس برضو سنتان فوق وسنتان تحت وبعد الرباعيات بعد الرباعيات تأتي الأنياب يعني هنا السناية بعدين الرباعية وبعد الأربع رباعيات تأتي الأنياب وهي أربعة أربعة أنياب أيضا اثنان فوق واثنان تحت واضح ثم بعد الرباعيات الانياب تاتي الضواحك الضواحك هذه جزء من الادراس يعني لان الادراس يعني بعد الانياب على قد تسمى ادراس الى الى اخر الاسنان كلها تسمى ادراس بس الادراس تنقسم الى ضواحك وطواحين الضواحك التي تبدو عند ضحكك والطواحين التي تطحن الطعام يعني هلك فالبواحق برضه اللي هي التي بعد الانياب الاربعه التي بعد الانياب برضه اسنان فوق واسنان تحت ادي تسمى الضواحك وبعد ذلك الايه الطواحين يعني نستطيع ان نقول ان الضاد الضاد بتكون من حافه اللسان اللي هي مع الادراس اللي هي الطواحين يعني الجانب اللسان يلامس الادراس اللي هي الطواحين من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى واللام ادناها لمنتهاها يعني بداية اللام عند نهايه الايه الضاد يعني معناها حافه اللسان التي تلامس الايه الضواحك مع مع الانياب والثنايا والرباعيات لكن يعني كما ذكرنا ويقه الضواحك والانياب والرباعيات والطواحين هي تلامس اللثه مش الاسنان نفسها يعني حافه اللسان الاماميه تلامس اللثه الجزء الذي اللثه اللي هي فوق الاسنان طبعا الاسنان لها أصول ورؤوس لا أصل ولا راس الاصل هو الجذر اللي هو, هو المنغرس في اللثه هذا يسمى اصل يعني نقول مثلا اصول الثنايا اللي هي مكان التقاء الثانية مع اللسف هذا يسمى أصول الثانية ولها يعني أطراف يسمى أطراف اللي هي الطراف اللي هو عكس الأصل ف بالنسبة للام كما ذكرنا نقول أنها من حفة اللسان الأمامية مع نهاية مخرج الضاد ويلامس اللسف فوق اصول الثنايا وال والرباعيات والانياب والضواحك فكل هذا الموضع يخرج عنه نطق اللام يعني هكذا نقول ال ال اذا راض ال هذا النطق الايه الصحيح لللام ال فتجد ان حافه اللسان الاماميه الجزء اللي المقوس كده نص دايره الامامي من اللسان ويلامس فوق في اللسة الجزء اللي فوق الضواحك وفوق الأنياب فوق الرباعيات وفوق السناية ويلامس اللسة التي فوقها طيب هنا تنبيه مهم يعني في الحقيقة بهد وجده هنا في هذه البلاد بالسبب يعني في اللغة الإنجليزية عندهم يعني مخرج اللام بتكون يعني اللسان يلمس فوق في سقف الحنك فوق مرة فتطلع يقول مثلا, أو مثلا هذا, هذا النطق غير صحيح في اللغة العربية يعني إذا لا تنطق اللام في العربية لا تنطقها في هذا الشكل لا تقول أل وكذا ترفع تجد اللسان كأنه مكلوب ولامس فوق في أقصى الحنك فهذا النطق هذا يصلح في الإنجليزية لكن في العربية لا يصبح هذا النطق لازم أن تخلي اللسان لا يكون مقلوب كذا اللي فوق لا نخلي حافه حافه اللسان وتلامس فويقه الضواحك والانياب وال... يعني مش مش جامد يطلع فوق في اقصى في سقف الحنك لا يعني فوق السنايه وفوق الانياب وفوق الضواحك فتطلع حركه ال واضح فهذا الصوت اللي... نعم هكذا اه الله ايوه نعم وهذا اللي بينسى عنه دول الاكسنت اللي هو بسبب يعني اللي ممكن ينطق اللام العربيه من مكانها الصحيح لما ينطق الانجليزيه بنفس الطريقه يطلع عنده اكسنت لكن لكن برده هي الاسماء ده قبل التعليم برده ممكن يشوف المخرج الصحيح لللام عندهم وينطقها بطريقته اذا كان يتكلم بلغتين لكن لما يجي يتكلم العربيه برده ايه حسبه عنده اكسنت بقى في العربيه فينطق في العربيه بنطقها الصحيح ويخلي اللام من مكانها الصحيح طيب نلاحظ ان إيه عندنا يعني لو لو احنا يعني مشيين من يعني مع خط سير الهواء كما احنا نقول خط سير الهواء اللي خارج من الجوف الى الخارج فالموضع الذي تخرج منه اللام تحته موضع النون ثم موضع الراء يعني ممكن تحفظها كلمة لنرى, لنرى اللام ثم النون ثم الراء كل هذه فوق أصول الثناية يعني كل ده وانت ماشي لسه ما, ما وصلتش إلى أصول الثناية اللي هي جزر المكان التقاء الثناية الفوقية مكان التقاءها مع اللسف فأنت لسه لم يصلت لأصول الثانية لأن عند أصول الثانية لما طرف اللسان يلمس أصول الثانية هذا مخرج حروف أخرى أدو، الدال، الثاء، الطاء وكذا هذه من أصول الثانية فنحن ما يصلنا لسه لأصول الثانية نحن ماشيين لسه في ويق أصول الثانية مكان اللام تحته يعني ممكن يعني ملي مترات أو ملي متر أو شيء يعني قليل تحت اللام تطلع النون ثم تحت النون تطلع مكان الراء يعني ال وبعدين تحتها أن وبعدين تحتها أبو كل ده وانت لسه ما وصلتش لأصول الثناية بعد ذلك إذا جئت وصلت اللسان لمس أصول الثناية يطلع أد وقت وقط هذه ايه هذه بتطلع من تلامس اللسان مع أصول الثناية لكن فوق أصول الثناية عندنا اللام والنون والراء اللام والنون والراء طبعا احنا ذكرنا هنا احنا ماشينا على مذهب الخليل بن أحمد رحمه الله واختاره بن الجزري له تقسيم المخارج إلى 17 هناك رأي آخر يعني مذهب الفراء وآخرين وكذا بعض العلماء يعني جعل اللام والنون والراء كلها مخرج واحد اذ فقط يعني منه قرب المكان يعني هو طبعا ادق انها ليست مخرج واحد لكن المكان مكان اللام بعده شيء يسير جدا ممكن يكون ملي متر واحد ولا يطلع منه النون ثم بعده بشيء يسير يطلع الراء هو النطق واحد يعني سواء قسمنا المخارج يعني بطريقه الشرحه يعني بعضه يعتبر كل هذه تعتبر جزء واحد لكن يعني الادق يعني والاحسن كما اختار المؤلف إن اللام مخرج وحده والنون وحده فوالراء وحده طيب فإننا ذكرنا مخرج اللام ومخرج اللام يتميز بأنه أوسع المخارج يعني تجد جزء كبير من اللسان ملامس لجزء كبير من اللسس فهو أوسع المخارج من, من هذه الحيثية يعني نأتي بعد ذلك إلى مخرج النون وهنون تخرج من رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنفي الأعلى فويق الثنيتين رأس اللسان مع ما يحاذيه من الحنفي الأعلى فويق الثنيتين مقصود برأس اللسان وطرف اللسان ستسميه رأس اللسان أو تسميه طرف اللسان رأسه طرف هنا المقصودين شيء واحد رأسه اللسان أو طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى الحنك الأعلى لا يمكن نسميها اللسف التسمية العصرية المستعملة نقول اللسف العليا طرف اللسان أو رأس اللسان مع ما يحاذيه من اللسف العليا فويق الثانيتين لكن تحت مخرج ال ل وفوق وتحت مخرج اللام يبقى هنا النون تختلف عن اللام في اشياء كما لاحظنا او شيء ان اللام من جهه اللسان بتاخذ يعني جزء كبير من حافه اللسان جانب اللسان لكن النون من من طرف اللسان وطرف اللسان هو الحافه برضه بس الايه الاماميه يعني الجزء الامامي من الحافه يعني مش, كل... مش جزء كبير من الحافة كما هي كما هو الحال في اللام ولكن الطرف فقط اللي هو يعني الحافه لكن جزء الامامي الرق او الطرف هذا من جهه اللسان وبعدين برضه من جهه المكان الذي في اللثه فكانت اللام تاخذ برضه مكان كبير في اللثه فوق الضواحك والوانياب والرباعيات والثنايا لكن النون فوق الثنيتين بس يعني جزء من طرف اللسان الذي يلامس ما فوق الثنيتين طيب هل فوق الثنيتين نفس المكان الذي تلامسه اللام فوق الثنيتين او تحته بقليل الصواب أنه تحته بقليل يعني فوق الثنيتين برضو لكن ليس نفس الجزء الذي يلمسه اللسان عند النطق باللام ولكن تحته بشيء يسير جدا فنقول أن،, أن،, أن هذا مخرج النون وهذا يخرج منه النون المتحركة والنون الساكنة المظهرة في حالة الإظهار هناك إيه؟ النون طبعا إذا حصل فيها إضغام أو إخفاء أو إقلاب أو كذا بيتغير مخرجها بتخرج يعني بيتغير مخرجها لكن الذي ذكرناه هذا مخرج النون إذا كانت مظهرة حكمها الإظهار أو كانت نونا متحبكة نأتي بعد النون هو طبعا هنا المؤلف الناظم رحمه الله لما قال في النون قال والنون من طرفه تحت اجعله قال والنون من طرفه تحته اجعله النون من طرف اللسان تحت يعني تحت المكان الذي تخرج منه اللان يعني النون من طرف اللسان يلامس جزءا من اللسى تحت الجزء الذي يعني يقع فيه التلامس في اللان قال والنون من طرفه تحت جعله والرا يدانيه لظهر أدخله بالنسبة للرا قال تخرج من ظهر طرف اللسان ظهر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أو بعبارة من أخرى من اللثة من اللثة العليا فويقى الثانيتين فويقى الثانيتين تحت مخرج النون لكن هنا ملاحظة أن الحرف كما ذكرنا الراء يخرج برضو من يعني ظهر طرف اللسان ومن فوق الثناية فعندنا جزء في اللسان وجزء في اللسان بالنسبة للجزء الذي يتم ملامسته عند النطق بالراء الجزء الذي في اللسان يتم ملامسته عند النطق بالراء تحت ولا فوق نون تحت يعني يعني او نقول بعد لو احنا ماشيين يعني في خط سير الهواء ايجينا اللام وبعده النون وبعده الراء لكن بالنسبة للجزء الذي يلامس من اللسان كان في في النون كنا بنقول طرف اللسان لكن في حالة الراء ظهر طرف اللسان يعني طرف اللسان بس الجزء ادخل الى الظهر عرفنا ظهر اللسان اللي هو السطح السوقاني يعني لو زي الدابة كده ظهرها فوق وبطنها تحت فهو طرف اللسان جزء المدبب الأمامي في اللسان بس ايه ادخل الى الظهر يعني وانت داخل شوية للظهر واخد حتة من ظهر من ظهر اللسان يعني طرف اللسان مع بداية ظهر اللسان فهو ادخل الى ظهر اللسان هذا بالنسبة للجزء المستعمل من اللسان هو الطرف مع الظهر مع بداية الظهر والجزء المستعمل من اللسان الذي تحت النون يعني عندنا اللام ثم النون ثم الراء فهي كذلك نقول أرض, أرض أرض شوف اللسان إيه الطرف واخد جزء من مع بداية الظهر ويلامس ما فوق الثناية لكن تحت مكان الذي في اللسة تتم ملامسةه في النون تحته يكون مخرج الغار واضح؟ نعم لو أحد مش واضح عنده يمكن نعيد مرة في الأخرى يعني. طيب. فلذلك يقول هنا يقول وَرَّى يُدَانِيهِ لظهر أدخل يدانيه يعني يقاربه يعني مخرجها برضو يقارب مخرج النون لكنها أدخل إلى ظهر اللسان أدخل إلى ظهر اللسان يعني مش الطرف بالضبط زي النون ولكن هناخد جزء من ظهر اللسان يجينا بعد ذلك أه الطاء والدال والتاء يقول الناظم رحمه الله يقول والطاء والدال والتاء ومن عليا الثنايا فهنا مخرج الطاء والدال والتاء هذه الحروف الثلاثه مخرجها واحد اذا ما الذي يفرق بينها اذا اتحد المخرج يبقى التفريق من هذه الحروف بالصفات حروف احيانا تكون متحده المخرج ولكن صفاتها مختلفة في الصفات التي تميز بينها لكن المخرج واحد فهذه حروف ثلاثة مخرج وواحدة وهي الطاء والدال والتام ما هو مخرجها؟ طرف اللسان مع ما يقابله من أصل الثنيتين العليين واضح؟ طرف اللسان مع أصول الثناية العليا طرف اللسان مع أصول الثناية العليا ما المقصود بأصول الثاناية العليا؟ الثاناية هي الأسنان الأمامية سنتان الأمامية تانا العليا يعني الأماميتان الفوقيتان والأصول اللي هو جزر السنة الليل هو المكان التقاء اللسا مع السن هذا هو الاصل فإذا اجعل طرف اللسان جزء المدبر في بداية اللسان اجعله يلامس مكان التقاء اللسا مع الثانية العليا مع الثانيتين العلياين فهذا يخرج منه وتقول أت وأط تقول أط أت أد أط أد أت أد واضح فالطاء والتاء والدال كلها مخرج واحد لكن سيفردك بينها الصفات كما سنوضح إن شاء الله تعالى طيب هنا عندنا يعني بعض ال ال القاد الحروف يعني لها القاد ف عندنا اا الحروف اللي هي بالنسبه للحروف هي اللام والنون والراء لام نون والراء قالوا لها الحروف الزلقيه الحروف الزلقيه لانها تخرج من زلق اللسان يعني من طرف اللسان وقالوا لها الحروف الزلقيه لانها تخرج من طرف اللسان وطرف اللسان يقال له زلق اللسان وبالنسبه للطاء والتاء والدال يقال لها الحروف النطعية من ألفاظها الحروف النطعية لخروجها من نطع نطع الغار الأعلى اللي هو سقف الفم يعني النطع اللي هو يعني نطع نطع الغار نطع كانه يعني تجويف الفم كذا يعني شبهها بالغار ولذلك يعني سميت النطعيه لهذا السبب لانها تخرج من نطع الغار اللي هو سقف الفم يعني يعني إنها قريبه يعني من سقف الفم هذه الالقاب لا ينبني عليها شيء يعني ممكن يعني اخذها بس مجرد عن باب العلم للشيئ طيب بعد ذلك يأتي الكلام عن مخرج الصاد قال والصفير مستكن منه ومن فوق السناي الصفلاء والضاء والذال وساء للعليا من طرفيهم نأتي عند مخرج الصاد مخرج الصاد هو من طرف اللتان هو طبعا هنا يقول الصفير مستكن الصفير يعني اللي هي حروف الصفير حروف الصفير اللي هي الصاد والثيم والزاج سمية حروف الصفير لأنه يخرج يعني عند نطق بها صوت يشبه صفير الطائر يشبه صفير الطائر عند اللي هي النطق بهذه الحروف زي صوت الطيور فلذلك يعني سميت حروف الصفير فيقول الصفير مستكن يعني ايه حروف الصفير يعني كائنه في طرف اللسان مع فويق الثنيتين السفليين طرف اللسان مع فويقة الثنيتين السفلي السفليين بعض العلماء يقول لك طرف اللسان ما, ما فوق الثناية السفلة والبعض يقول لك بين الثناية العليا والصفلة قريبا من السفلة يعني بين العليا والصفلة لكنه أقرب إلى السفلة فهذا مخرج الصاد والثين والزين قل أص و اس واز اص از است فهذه الحروف الصفير مخرجها من طرف اللسان وهذا معنى قوله الصفير مستكن منه مستكن منه يعني الصفير يعني كائن منه من طرف اللسان يخرج يعني من طرف اللسان ومن فوق الثناية السفلى ومن فوق الثنايا السفلى فوق الثناية السفلة فهذا يخرج منه حروف الصفية فوق الثناية السفلة يخرج منها أص وأس وأذن ثم بعد ذلك نأتي إلى طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا طرف اللسان يلامس إيه نجع الطرف اللسان يلامس اطراف الثنايا العلويه طرف اللسان قول بعض يقول يعني ظهر طرف اللسان يعني طرف اللسان او يعني ظهر طرف اللسان طرف بس الجزء القريب من من, من الظهر يعني ظهر طرف اللسان يلامس اطراف الثنايا العلويه هذا يخرج منه حرف ايه الض والثاء والذال هذا طرف اللسان أو, او ظهر طرف اللسان يلامس اطراف السنه نعرفنا الطرف عكس الأصل الاصل اللي هو الذي هو مكان التقاء مع اللثه والطرف العكس فهذا هو طرف السنه العليا طرف الثنين الاماميتين نجعله يلامس طرف اللتان أو يلامس ظهر طرف اللتان فيخرج منه الضاء والثاء والذال فهذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد مخرجها واحد ولكن يميز بينها الصفات فتقول أض أض وأث وأذ أذ تقول ا و ا ث واذ فهذه الحروف الايه الثلاثه طرف ال طرف السنهيه العليا اجعله يلامس ظهر طرف اللسان فتخرج هذه الاحرف الثلاثه اللي هي الضاء والثاء والذال عندنا من باب يعني اللي هي ألقاب الحروف حروف الصفير اللي هي الصاد والساي والزين يقال لها حروف الصفير ويقال لها أيضا الحروف الأسلية الحروف الأسلية لأنها تخرج من أثلة اللسان وأثلة اللسان هي مستدق طرفه طرا الجزء الايه الدقيق النحيف من اللسان في جزء يعني نحيف اللي هو الامامي فهي تخرج من ايه من أسلة اللسان فيقلل الحروف الاساليه كلمه الحروف الاساليه هذه تطلق على على الصاد والصاي والزاي والسين صاد والسين والزاي هذه يقلل لها الحروف الاساليه طيب بالنسبه للظاء والثاء والذ قال لها الحروف اللثويه يقال لها الحروف اللثويه لانها تخرج ايه يعني قريبه من اللسه يعني سماوها الحروف اللثويه طيب. ممكن نتوقف هنا ان شاء الله عند هذا الموضوع بقي لنا ان المخارج بقى بقي الحروف الشفوية يعني التي تخرج من الشفتين والحروف التي تخرج من الخيشوم هذه في الدرس القادم إن شاء الله يعني كده انتهينا من الحروف التي تخرج من اللسان ويلاحظ أن اللسان هو يعني أكثر المخارج من اللسان يعني مخارج الحروف سبعة عشر نجد أن إيه؟ عندنا الجوف هذا مخرج وبعدين الحلق أخذنا ثلاث المخارج وبعدين اللسان يعني 10 مخارج من اللسان فاللسان هو اكثرها مخارج وكده انتهينا من الحروف التي تخرج من اللسان وبقي ان شاء الله الحروف التي تخرج من الشفتين ومن الخيشوم في الدرس القادم ان شاء الله اه نعم طيب جميل طيب ما شاء الله جزاك الله طيب نكتفذ يوم بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن نعفعنا وإياكم ونقلنا وصمعنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنك نستغفرك ونتوب إليه